وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِمَنَاسِكِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْنَا إِلَّا فِتْنَةٌ مِنَ النَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ يَدُ لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَقَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ قَلَقْتَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ دَرِّيَتَهُ إِلَّا قَهِلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مجزاؤكم جزاء مغفورا واستذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم